قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قال عطاء بن أبي رباح لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قال الفرافصة ابن عمير الحنفي ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما يرددها لنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا والآن نترككم خاشعين مع التلاوة للقارئ مشاري بن راشد العفاسي وهي برواية حفص عن عاصر وغلقت الأبواب وقالت هيتلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را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 وَنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا لَكَ لَا تَمَنَّى عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُمَا عَنَى غَدِينَ يَرْتَعُ ويلعب قَالَ إِنِّي تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذئب ونحن عصبةٌ إننا إذا لخاسرون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 وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف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 قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن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 وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إن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 أن أراد بأهلك سوء أن إلا أي يسجن إلا أي سجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي.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 Inna lna raha fi zala limubiin, falama semigat b makrihimna arsalaat ilayhinna wa atdet lahunna mutkaaw wa atat sikkiinaan وقال tikhruj عليهم فلما rأynه أكبرنه وقطعن أيديهن وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلي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 ثمّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَا يَسْجُنُنَّهُ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِن أراني أعصر خمرًا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويل inna naka al-muhsinin qala la ya'tikum ta'am turzaqanihi illa naba'tukum bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalika mimma rabbi inni taraktum millata qaumin la yu'minun billahi wa hum bil akhiratihim kafirun millata ibrahima maa kaan lana annu shrik biillahi minn shayhi thalik minn fadlillahi alayna wa'ala nnaasi walakin aakthar nnaasi la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 سميتموها أنتم vaan ما maa, الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر alalla,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 منه مذكّرني عن ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بالضعسين وقال الملك إني Rasab simani yäkulhun sabeg nijaf yäkulhun sabeg nijafu wa sabasun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 وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتناه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 ناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذرو فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدود يأكلن ما قدتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون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 قال ما خطبكن إذ روت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق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 فَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أمين قَالَ على خزائن الأرض إن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 وَلَمَّا جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير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 وقال لفتيانه جَعَلُوا بضاعتهم batahum firi لعلهم يعرفونها hajalihimla, hajalihimla, hajalihimla, hajalihimla, hajalihimla, hajalihimla, hajalihimla, Jum'a raja'u ila abihim Qaluuu ya abana muni'a minn al-kailu Faa arsil لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ آمنكم عَلَيْهِ إلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 وما أُغْنِي عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 أنا أخوك فلا تبتس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جا ابي حمل بعير ولمن جا ابي حمل بعير قَالُوا تاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِن كُنتُمْ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم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 Omdat pairämme her su ACII näkyön maar erineen ziehteen tekn 텐데. Er było laughter niin juuri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 إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إن نراك من المحسنين.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 وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا نبنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما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 وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حتى Täytyykö myös olla kunnioitettavaa? Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia. وهو مِنَ من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وَلَا ولا تياسوا ولا تياسوا من روح الله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 قالوا, هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا, أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي Qad mennallahu alayhi naa. Innehu man yttaqi wa yasbir. Fainna allahe la yudii'u ajar al muhsineen. Qalutallahi lakad لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا Yati uua tunibi ahlikum age marine. Valamma fasala tilri rupa abuhum avuhum inila agi duri hayusuf. Laulaa atufanidu. قَالُواْ تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا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 وقال دخلو مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَةٍ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّ وَقَدَ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجَنِ وَجَاءَ بِكُمْ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 Ymerrö nää heitä, he ovat وَمَا kohdallaan. He ovat إلا kohdallaan. He afa aminu anta tiahum va sia tum mina dabillahi anta tiahum sara ta tiahum وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو لا بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون.